قال إنك من المضرين قال فبما أغوين إلى قُد أن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل ان نجنا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 dan berkata kepada anda, anda adalah syaitan untuk anda adalah syaitan. Anda berkata, Allah, kita mengharapkan diri kita, dan jika kita tidak mengharapkan diri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 Innahum uttakhadu الشyاطin Auliyah min dunin Allah Waya sabun anna hum muhtadun Ya bani Adem Khudu zinatakum Indah kul masjidin Wakulu wa shrapu Wala tusifu Innahu la yuhibu Al musifin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 وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الْنَارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَنقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ Allahumma a'na'an kum jami' kum, wa makum tuh, tustakbirun. Aha'ulail-ladzina aku semtul, la yana'luhum Allah birahmah. A'dukhlul jannah, la khafu'ul aleykum, wa la Wanada ashabul Nari ashab al Jannah, Anafidu علينا min al Maa' atau min Maa rezqakumullah. Kaulu inna Allah harmahumaa' al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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إلا بالذي آمنتم به كافرون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 لئن كشفت عننا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ رُو شَدِّ لَا يَتَخْذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْلَ يَتَخْذُهُ سَبِيلًا ذَالكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلت الأمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء فلا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم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 وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ طَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَلُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُ كُونُ قِرَدَةٍ خَاسِئٍ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا بَعْثٍ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيَسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ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 فَلَمَّا أثقلَ الدعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيتَنَا صالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكَةً فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَنْ يُشْرِكُونَ Ayerserkan, mana yang melukur sesuatu, dan mereka melukur, dan tidak mampu untuk menang, dan tidak dapat mengalahkan diri mereka sendiri. Dan jika kamu meminta mereka ke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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لول اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي